ومن يضل فلا هادي لها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا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 فهذه ليلة الثلاثاء الموافقة للرابع من شهر الله المحرم لعام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر لعام إحدى عشر وألفين للميلاد وأقول أولاً وقبل كل شيء قبل كل شيء أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات الذين قدموا بحوثاً ومشاركات وفي الحقيقة كانت هناك بحوثا مميزة وإن يسر الله أعان لعلنا نقدم شكرا خاصا بأسماء الذين قدموا بحوثا أو نؤخر هذا الأمر لتجميع أكثر مشاركات وأميز المشاركين والمشاركات والحمد لله كانت هناك جهود طيبه وثمرات عظيمه ووالله لقد استفدت من بحوثكم وكما هو معلوم لا يخلو اي عمل بشري من الخلل فأبى الله ان تكون العصمه الا لكتابه يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء لذا كان هناك بعض التنبيهات على هذه المشاركات ومن هذه التنبيهات والملحوظات اني لاحظت ان البعض منا وللاسف البعض منا بخلاء لا اقصد بخلاء بالمال ولكن البخيل على الحقيقه ما ورد تعريفه في كلام خير الخليقه اذ قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه فلاحظت أن البعض يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فيبخل بالصلاة والسلام على خير الأنام فيكتب قال صاد أنا لا أعرف من صاد والذي اعرفه عن صاد أنه غالبا يأتي في علم الرياضيات فيقولون مثلا المستقيم سين صاد أو أوجد قيمة صاد أو صاد تساوي كذا لكن بعد الثورة كل شيء يتغير وبعد الحرية دخل من هب ودب في الانتخابات أقصد دخل صاد في العلوم الشرعية بل وأصبح له كلمة مسموعة والبعض رفعه إلى مقام النبوة فيقول قال النبي صاد فياترى من هو صاد فأقول لي لا يجوز أن يكتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم صاد والبعض يكتب صلعا وما شبه ذلك فلا يجوز اي اختصار برمز لكلمه صلى الله عليه وسلم ايضا من التنبيهات وهي اخطر وجدت ان البعض يقولون ان القران مخلوق في إجابة بعض البحوث وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة فالقرآن كلام الرحمن صفه من صفات الله غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا فإنه سيفنى والذي كتب أنه مخلوق معذور لعدة أمور أولا نحن في بداية طلب العلم ثانيا لعل البعض تأثر في دراسته ببعض الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة وعلى رأس تلك الفرق الأشاعرة والتي يدرس مذهبهم وللأسف الشديد في الأزهر الشريف وذلك في مختلف مراحل الدراسة من البداية حتى الجامعة وبمشيئة الله سيكون هناك مزيد إيضاح لهذه المسألة ايضا من التنبيهات لاحظت أن البعض يتكلف في كتابة البحوث فمنهم من يكتب في ورق مزخرف ويضعه ويضعه في ملف معين وهذا قد يدخل في الإسراف وله عواقب وخيمة منها على سبيل المثال أن بعض الأخوات قد تطلب من أزواجهن أوراقا معينة تقول له هاتل وراء بحث يكون مزخرف وعليه مش عارف وردة فوشيا ومش عارف حاجات كده طيب او تطلب منه مالا لشراء اوراق فيدفع في اول مره على مضض وفي الثانيه يدفع متضررا وهو يكز على اسنانه وفي الثالثه كما يقولون في المثل التلت تبت فتقع الفأس في الراس فاما ان يقول لها بحنا اللي نحتاج بحث حالة <تصفيق> أو يقول لها إما الأوراق وإما الفراق فلا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة فأرجو أن تقدم البحوث في أوراق عادية تأخذوها من كراسات اولادكم أو إخوانكم التي انتهت عندهم الدراسة وبقيت أوراق فارغة في بعض الكراسات البعض قد يعلق في ذهن الكراسات طيب كما علق البعض لما قلت كلية الدراسات ها أقول لك درا... اسمها كلية الدراسات وكراسات. ففي جدا تقول لنا يا كلي وكراسات أنتم تقولون هذا الأمر كلكم تقولوا كده صحيح؟ من الأول مثال أحسنتم هذا ضمن فيكم لما تريدون أن تضعوا تردد معين يقول لك التردد كذا في الأطواق الفضائية الدش والحاجات دي يقول لك على القمر إيه؟ ما إيه؟ ما لا ما يلصات طب ما أنتب تعرفت أنه ساته يبقى دراسات وكراسات وما يلصات صحيح فأرجو ألا أتكلف أحد في كتابة البحث وخاصة أنها ستطول أيضا من التنبيهات ان الكثير اصابه الهم والغم والحيره والدهشه من الاسئله وجاءت رسائل تقول انا لم اخذ الاسئله فما مصيري الجنة الجنه ان شاء الله ورسائل تقول انا لم احل الاسئله فهل هناك ملاحق وأخشى أن تأتي رسائل تقول هل توجد دروس خصوصية؟ وحينها سأرحب لذا أنبه وأطمئن أحبتي أن هذه الأسئلة ليس لها أي آثار على الدرجات ولا علاقة لها بالاختبارات ولا ينبني عليها أي أثر في الدراسة وهي وأكرر أسئلة اختيارية من أراد أن يجتهد فيها فليفعل ومن لا فلا والغرض منها التدريب على توجيه السؤال للنص القرآني ما تقرأ نص قرآني آية قطعة سورة تحاول تفكر الأسئلة التي تترحى على النص بإيه ما الحكمة من الله عز وجل قال هنا كذا لماذا قال في سورة كذا كذا وكذا وهنا قال كذا طيب هل من الممكن أن أستبدل هذه الكلمة بكلمة كذا أو هذا الحرف بحرف كذا فتوجيه السؤال للنص القرآني هذا خطوة من خطوات التدبر وأنا أثق تماما أن الذي انتقد لم يفعل شيئا فبعض النفوس اعاذنا الله واياكم كالذباب يقع ويقف على الجروح والصديد وهدفه كشف العيوب والنقائص لا غير واظنكم كالنحل لا يقف الا على الطيب ولا يخرج الا الطيب فيقف على الزهور ويخرج العسل وصلتني رساله تقول لو اقتصرت على خمسه اسئله لكان افضل فاستحلف صاحب هذه الرساله استحلفه بالله هل قمت بحل ثلاثه اسئله او سؤال فقط او اجتهدت وارسلت حل لسؤال واحد اذا قلت نعم فانت على خير وانت فعلت ما في وسعك فلا تنكر على الآخرين الذين اجتهدوا في أكثر من ذلك ولهم إذا كان هذا رأيه الأغلبية وأن نقف ونتوقف عن الأسئلة فأخبروني طيب يعني في البحث القديم إن شاء الله قلوا لأعزين ولا ولوش عايزين أعزين أسئلة ولوش عايزين وأنا أكتف إن شاء الله و أكتفي بهذه التنبيهات في هذه الليلة وننبه على غيرها في لقاءات قادمة إن شاء الله وأختم هذه التنبيهات بتنبيه مهم جدا وهو الذي يأتي بمعلومة أو فائدة فعليه أن يذكر المصدر يعني كتبت جبت الفائدة دي من كتاب كذا أو جبت المعلومة دي أو حليت الحل ده من كتاب كذا في صفحة كذا وفي اللقاء الماضي طلبت من أحبتي أن من عاش تدبر ايه أو هناك آية أثرت فيه أو له موقف معها فليرسل لنا هذا الموقف ويخبرنا بهذه القصة وللأسف الشديد لم يصلني شيئا اللهم إلا الأخت المفضالة بنت السعيد دحروج وفقها الله ونزاها الله خيرا وانتظروا منكم المزيد فعندكم الكثير قبل أن نبدأ أحبتي في قراءة التفسير نذكر شيئا يسيرا عن موضوع التدبر والمشيئة الله تعالى سنتكلم تباعا عن موضوع التدبر في كل لقاء نأخذ نبذة فالأمر غاية في الأهمية وأنا أرجو الله أن يكون اتى بي في هذا المجلس لغرس أمر التدبر في نفوسكم وأن تكونوا النبتة الأولى الصالحة لنشر هذا الموضوع في هذه البلدة يمغي أن تكون غايتنا من تلاوة القرآن وسماعه هي التدبر وفرع عنه العمل العمل فرع عن التدبر كما ذكرت قبل ذلك الواحد لو ما كانش فاهم هيعمل ازاي واضح يقول تعالى افلم يدبروا القول التدبر يختلف عن التفسير فالبعض اشتكى قال نحن في بداية طلب العلم وكذا فكيف نتدبر وكيف وكيف وكيف نقول في القرآن برأينا الأمر ليس كذلك التدبر للجميع كما سنبين أما التفسير فهو للعلماء وقد ورد في الخبر من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ طيب أما التدبر فحكمه يختلف عن حكم التفسير لأن الله عز وجل نعى على المنافقين فقال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فهذا الكلام للمنافقين ينكر عليهم أنهم لم يتدبروا ولع أيضا على الكافرين فقال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال أفلم يتدبروا القول فهذا استفهام إنكاري ومعناه لو كانوا يتدبرون القرآن لما وقعوا فيما هم واقعون فيه من الضلال فإذا كان القرآن ينعى على الكفار والمنافقين عدم تدبرهم فعوام المسلمين أمثالنا ليسوا أقل من الكفار والمنافقين فهما وقدرة على التدبر إذن التدبر يكون للكبير والصغير للذكي والأنثى للعالم والعمي فكل من يفهم لغة الخطاب ثم يقرأ آيات وعد أو وعيد يفهم ما ترمي إليه اجمالا وإذا حتى وإن كان لم يدرك معاني بعض الالفاظ لكن هو في الجملة فهم الآيب تتكلم عن إيه طيب يعني الله عز وجل لما يقول ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال يتكلم على عن جلع عن ايه عن الجنه أي واحد يفهم اجمالا كده بيتكلم عن يوم القيامه صحيح طيب لكن ممكن تخفى عليه بعض الالفاظ لكن اجمالا يفهم المعنى الاجمالي طيب. فأقول أن كل من يفهم لغة الخطاب ثم يقرأ آيات وعد أو وعيد يفهم ما تشير إليه الآيات اجمالا وان لم يدرك معاني بعض الألفاظ أو تفاصيل ما تضمنته من الأحكام فإن هو إن زجر للزواجر عند سماع آيات الوعيد وانبعث لفعل الخيرات والفضائل عند سماع آيات الوعد فله من التدبر حظ وقدر يحمد عليه بحسبه والذين يخلطون التدبر بالتفسير قصروا التدبر على العلماء وطلاب العلم وهذا غلط التدبر هو النظر وهو التفكر المؤدي للعيش مع دلالات القران والقران واضحه مراميه جليه مقاصده نور وكتاب مبين فهل نحن نتدبر القران عند تلاوتنا وسماعنا اليه أم أن حالنا قد صارت كحال بعض أهل،, بعض،, بعض أهل الكتاب الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا نانية وإنهم إلا يظنون أي أحاديث يقولونها ويكذبون فيها كما ذكر المفسرون أحبتي إن القرآن لا بد له من تدبر فالتدبر ضرورة تدبر القرآن ضرورة لماذا لأنه مصدر عزنا ولانه منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام مالك يرحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها هل صلح أولها بالديمقراطية أو الليبراليه أو العلمانية بنذا صلح أول هذه الأمة بالكتاب والسنة فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بالكتاب والسنة فالتدبر في معاني الكتاب والسنة هو السبيل للإصلاح وهو السبيل لربط واقع الأمة بالكتاب والسنة وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم أو تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمسك بلا فهم وتدبر وهما سرير الفقه في الدين وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لابن عباس رضي الله عنهما ان يعلمه التاويل وان يفقهه في الدين فكان أي ابن عباس كان حبر الامه وترجمان القران وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وتدبر القران من اعظم سبل الفقه في الدين يقول الله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولن تتحقق هذه الطمأنينة وهذا التثبيت وهذه الرحمة وهذا الشفاء الا بالاستماع والانصات والتدبر يقول تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون تدبر القران من اعظم الوسائل في بيان الفرقان بين الحق والباطل يقول تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا ابن ادم كيف يرق قلبك وانت همتك في اخر السوره يعني همتك ان تتخلص ان تتخلص حفظ السوره او حفظ الجزء ف تدبر اخي الحبيب القران عند قراءتك له ترسل اخشع اخضع هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما حينما يلقاه جبريل خاصه في رمضان عندما يدارسه القران فتدبروا احبتي القران وتدارسوه بينكم فتلك سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته من يعرف يعني حق التلاوه يعني اي حق التلاوه يا طيب أثنى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أهل الكتاب الذين يتدبرون القرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال بعض المفسرين يتلونه حق تلاوته أي يتدبرونه وليس هو مجرد التجويد والحفظ مع أهمية التجويد والحفظ لذلك. جاء بعدها مباشرة قال أولئك يؤمنون به وذلك مثل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نعم وليتذكر أولو الألباب فذكر التدبر أولا ثم التذكر فال... فالحظ أخي الحبيب المقابلة بين المعنيين في كل من الايتين في الاولى يتمنونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به في الثانيه ليتدبروا اياته وليتذكر اولوا الباب فهل تلون كتاب الله عز وجل حق تلاوته وللاجابه على هذا السؤال استخدم هذا المقياس الذي تجده في كتاب الله تعالى إذ يقول إنما المؤمنون كل واحد يشوف نفسه ويعرض نفسه على هذه الآية أنت مؤمن؟ طب شوف إنما المؤمنون من يا رب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون فهذا هو مقياس الفهم والتدبر الثمره زياده الايمان والخشوع قال الله عز وجل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا اقشعر جلدك ولان قلبك وأنت تسمع آيات الوعد والوعيد عندئذ تكون متدبرا للقرآن منتفعا به ويكون حجة لك لا حجة عليك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابته رضو الله عليهم ففي الحديث الصحيح الذي سمعناه في اللقاء الماضي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وماذا ويتدارسونه بينهم الدراسة فالتدارس يختلف عن التلاوة يتلون ويتدارسون والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قام ليله كامله بايه واحده من كتاب الله تخيلوا ما يصلي للكل بايه واحده يرددها وهي قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك فإنك أنت العزيز الحكيم طب تبص بص كي على الآية دي إن تعذمهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم مش يقول الغفر الرحيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إيه اللي جاب العزة في مقام المغفرة والرحمة من يجيب ه؟ طيب ها أحسنت متجوز لسه أحسنت طيب وأحسنت الكلام أنت الكلام اللي ربنا بيقوله ده في موقف القيامة خلاص يوم القيامة فالموقف موقف عزة عزة فحكم واضح ولو فاقرأوا في التذبر هذه الآية لوجدتم العجب العجاب وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤونه آية آية وشيئا فشيئا كما في أثر أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقتارئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل يأخذوا عشرة يتعلموهم ويعملوا من بما فيهم وبعدك يأخذوا عشر تانين إحنا ممكن ناخد مية ألف ونفتعجبوا طيب فأنا اعلم من كان يحفظ صورة الأعراف في ليلة وأعرف وأعرف من حفظ الطيبه صورة براءه كاملة في ليلة وأعرف من حفظ القران كاملا في شهر كل يوم جزء جزء جزء واعرف من حافظ القران كله في الاسبوع حافظ حفظ ازيدكم ولا تحسبون اني مجنونا ها تعهد نعم والله رايت بعيني من حفظ القران في ليله ولا تعليق اقول رايت ولا اقول سمعت ولا كان في عهد السلف رايت من حفظ القران في ليله وكان صبي في اللحاله الادبيه كذا تقريبا نعم نعم طيب المهم نعم. نعم. نعم نعم طيب خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص أقول أستغفر الله أستغفر الله أقول هكذا كان من هجهم رضو الله عليهم كما كانوا يسألون عن دلالات القرآن ومعانيه ولذلك انتفعوا بالقرآن وكان جيلهم خير جيل مر على وجه الأرض حتى إن بعض الصحابة لم يحفظ القرآن لكنهم كانوا يتدبرونه ويتأثرون به ويخشعون عند تلاوته كما قال الله في حقهم تتجافى قلوبهم عن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لا اله الله فاقبلوا احبتي على القران بتدبر فليست العبره بان نختم القران ولكن بان نتدبر القران فان قراءتك ايه مع التدبر افضل من قراءتك سوره بدون تدبر وبهذا نحقق الغايه الكبرى من اجل انزال القران كما قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فضع لك أخي برنامجا لتدبر القرآن يكون موازيا لبرنامجك في التلاوه أو في الحفظ ولكي تلمس أثر القرآن في نفسك انظر هل ارتفع وزاد إيمانك هل بكيت هل خشعت هل تصدقت فكل آية لها دلالتها واثارها واحذر أن تكون ممن قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ندخل في التفسير لا إله إلا الله يقول تعالى في صورة النبأ عما تساءلون وطبعا لو اجبت على كل الأسئلة لا أخذ وقتا طويلا ولكن نحاول أن نأخذ ما قدره الله لنا وخاصة الأسئلة المهمة فيقول تعالى منكرا على المشكين في تساؤلهم عن يوم القيامه انكارا لوقوعها عما يتسائلون كلمه عم عباره عن كلمتين عن وما وما هنا ما الاستفهاميه فاذا دخل حرف الجر على ما الاستفهاميه تحذف الألف وتكون بالصورة التي ترونها وذلك في ايات كثيرة عم وفيما وبما ولم كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى لكن بعض الناس كتبوا لي في البحوث جزء عامة زي السنوية العامة طيب فنعديها نقول ينكر الله عز وجل على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة انكارا لوقوعها عما يتساءلون عن النبأ وسألت هل هناك فرق بين النبأ والخبر يقول الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن وهذا الكتاب من أفضل الكتب التي تستعينون بها في معاني المفردات بين لنا ان كل كلمه في موضعها لها معنى يعني مثلا لو قلت لكم كلمه امه يعني ايه امه جماعه ها. إن ابراهيم كان امه يعني كان جماعه فكل كلمه في موضع لها معنى يبين ذلك الراغب في المفردات ففرق بين الخبر والنبأ قال عن النبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم يعني ما كانش عنده علم بها يحصل به علم أو غلبة ظن الفرق بين النبأ والخبر وزاد على ذلك لا إله إلا الله أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية وهذا من أحسن ما كتب في الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين كلمة كذا وكذا، الفرق بين كلمة كذا وكذا. كتاب اسمه الفروق اللغوية لابي هلال العسكري. أنا لكم أقول لكم مصدره عشان نزعل أنا تقول لك ما ألاش على كتب المصادر؟ طيب؟ بل أدل على كروز كتاب الفروق اللغوية لابي هلال العسكري وكتاب مفردات القرآن للراقب الأصفهاني. ف أبو هلال في الفروق الغوية زاد في التفريق بين النبأ والخبر فرجعوه طيب أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفضع الباهر الذي هم فيه يختلفون يعني الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر ثم قال تعالى متوعداً لمنكي القيامة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ننظر إلى هذه الآيات انتهت الفاصلة الفاصلة يا أحباب اللي هي بتوازي عند الشعر القافيه لكن القرآن يختلف عن الشعر ويختلف عن النثر له طراز عجيب حتى قالوا الناس اللي بيسموهم ادباء بيقول لك ده ما ينفعش يتسمى لا قران لا ينفع يسمى شعر ولا نثر ده قرآن مش تسميه له كده طيب فزي ما في قافيه في الشعر في حاجة اسمها الفاصله في الايه في القران فتجد ان الآيات هنا كانت الاول ايه عما تسألون عن النبي العظيم الذي مفيه يختلفون كلا سأعلمون ثم كلا سأعلمون بعدين ألم نجعل الأرض مهادة اختلفت الفاصلة ليه قال لك اختلاف الفاصلة لاختلاف الموضوع دخل في موضوع جديد دخل في موضوع جديد طيب نعم ايوه كل فاصلة لها موضوع جديد واضح كما سأتي معنا لا إله إلا الله ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمه على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الداله على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال ألم نجعل الأرض مهادا وحنا كنا سألنا سؤال كالية إيه جعل جعل قد تاتي بمعنى ايه خلق طيب فهنا قد يقول قائل خاصه من اهل البدع يقول جعل يعني خلق وجعلناه قرآن عربيا يعني خلقناه قرآن عربيا يعني قران مخلوق ترد عليه تقول له ايه تعالوا, تعالوا لنرى معاني جعل ذكر ذلك الفيروزة بادي في كتابه الماتع بصائر ذو التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصائر ذو التمييز في لطائف الكتاب العزيز طيب قال يرد في القرآن وكلامهم على ثلاثة عشر وجهاً كلمة جعل لا ثلاثتاشر وجه الأولى بمعنى التوجه والشروع في الشيء يقال جعل يفعل كذا وطفق وانشا وأخذ الثاني بمعنى الخلق وجعل الظلمات والنور جاعل الملائكة رسلاً إني جاعل في الأرض خليفة الثالث بمعنى القول والارسال ان جعلناه قرانا عربيا يعني ايه يعني قلناه وارسلناه وانزلناه قرانا عربيا الرابع بمعنى التسويه الم نجعل له عينين يجعل له مخرجا يجعل يعني يهيئ له من امره يسرا الخامس بمعنى التقدير قد جعل الله لكل شيء قدر, قدر أي قدر لكل شيء قدر السادس بمعنى التبديل وتجعلون رزقكم السابع بمعنى ادخال شيء في شيء يجعلون أصابعهم في أذنهم اللي بيقولوا يجعل بمعنى خلق يجعلون أصابعهم في أذنهم يعني يخلقون أصابعهم في أذنهم طيب الثامن بمعنى الإيقاع في القلب والإلهام وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه طيب التاسع بمعنى الاعتقاد الذين يجعلون مع الله إلها آخر رب عليهم القرآن الذين يجعلون مع الله إلها آخر يعني الذين يخلقون مع الله إلها آخر طيب العاشر بمعنى التسمية وكذلك جعلناكم أمة وسطا الحادي عشر إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه جعل لكم من أنفسكم أزواجا الثاني عشر تصيير الشيء على حالة دون حالة تصيير بالصاد يعني صيره بعد إلا بيكن جعل لكم الأرض فراشا الثالث عشر الحكم على الشيء حقا كان أو باطلا أما الحق فنحو إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وأما الباطل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فليراجعه من شاء ألم نجعل الأرض مهادة أي ممهده للخلائق ذلولا لهم قاره ساكنه ثابته والجبال اوتاده معلش انا بمشي على حسب اللي موجود في معاكم في الملزمه ولكن والله لو وقفنا على كل كلمه لما نعم والله شهور والله شهور طيب لكن الوقت لا يكفي فاول لمح يسيرة يسيره عشان ما حدش يزعل لان في ناس زعلوا ان احنا لسه ما في المنهج وشويه حاجات وبحوث واسئله فالناس زعلانين والامين وانتم الخسرانين المهم اوتاده حد فيكم شاف الوتد بتاع الخيمه شفت وتد الخيمة؟ مين اللي شافه دخمه تاخدك المهم الوتد بتاع الخيمه اللي فوق سطح الارض اكبر ولا اللي تحت خلاص خلاص خلاص اختلفوا اللي تحت الارض اكتر واكبر ليه لو كان اللي فوق اكبر الحبل هيشده والهواء هيشده الخلعه بسهوله لكن ده بيقعد يدق يدق يدق الوسط في الارض لغايه ما يبس سيب راسه تحت فوق والباقي كله تحت طيب ولو تعلمون ان الجبال هكذا علماء الجيولوجيا اكتشفوا ان طور الجبل ممتد في باطن الارض له جذور اكبر بكثير من اللي فوق سطح الارض فسبحان الذي قال اوتادا اي جعلها للارض اوتادا ارساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها ثم قال تعالى وجعلناكم ازواجا أي ذكر وانثى يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك كقوله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا اي قطعا للحركه لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرب النهار وطبعا لو ذكرت لكم الفوائد الطبية في النوم مبكرا كما هي سنة خير البرية وأضرار السهر لحارت ودهشت عقولكم وخاصة محذر النساء فالسهر يشيب الشعر فخلي بالكم ويكثر التجاعيد في الوجه وهذا خير وثال أبادكم طيب بل ويصيب بأمراض وذكروا طبعا أن الذين ينامون مبكرا أفضل صحة وحالا وكذا المهم تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان في سورة الفرقان وجعلنا الليل لباسا أن يغشي الناس ظلامه وسواده كما قال والليل إذا يغشاها وقال قطاد في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا أي سكنا وقوله تعالى جعلنا النهار معاشا بالنسبة لألفات لأ أو لم تعرف الذي والليل وكذا من أفضل من أجاب على هذا السؤال الأخت المفضالة بنت فؤاد الشامي ولا غر يعني العجب فهي تلميذتي منذ سنوات أدرسها بهذه الطريقة حتى خطرت القرآن من أوله إلى آخره وأجزت فيه طيب فينتفع بها النساء بشيء الله تعالى وقرينتها وزميلتها ومعلمتها في نفس الأمر بنت عبد العظيم وهي أيضا في المعهد وفي الحضانة فينتفع منهما الأخوات طيب وجعلنا الليل لباسا أي سكنا وقول تعالى وجعلنا النهار معاشا أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك قول تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا وذكرت السراج والهاج عن الشمس والشمس تتوهج باللهب الذي فيها فهي عباره عن نجم ملتهب فالالتهاب والتوهج الذي فيها ينتج عنه ضوء وحراره طيب وسألت سؤالا عن الفرق بين سراجا وهاجا وسراجا منيرا وقد أفادتني وأجادت الأخت المفضله سمية الغرباوي جزال خيرا قالت وأقرأ ما كتبته بنصه قالت السراج الوهاج هو الشمس في ضحاها السراج المنير هو محمد صلى الله عليه وسلم في جماله وبهائه وكماله الفرق بين السراجين كما تقول المفضله السراج الوهاج فيه نور وحرارة السراج المنير فيه نور وليس حرارة الشمس تؤذيك بحرها في الصيف ونور الحبيب صلى الله عليه وسلم يهديك صيفا وشتاء الشمس إذا ازدادت إذا اذا ازددت منها قربا تصيبك بالأمراض والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذا ازددت منه قربا ازددت من الرحمن حبا الشمس تغيب ليلا ونور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يغيب ليلا ولا نهارا الشمس مصدر الضياء والقمر مصدر النور الشمس تنتج الضوء إننا لا نستطيع أن ننظر إلى الشمس مباشرة بسبب الضوء, أو الضوء القوي الصادر منها ولذلك فهي جسم مضيء ولذلك سمها القران ضياء اما القمر فلا يقوم باي عمل من هذا النوع بل هو كالمراه التي تعكس الاشعه الشمسيه الساقطه عليه من الشمس فيرد جزء منها الى الارض فنراه منيرا اي ان القمر يعكس الضوء فنراه قمرا منيرا فالقمر يمكن ان ننظر اليه ونستمتع بنوره ولذلك فهو جسم منير وقدس القرآن نورا بزاه الله خيرا وأقول إن القرآن في بلاغته وتعبيره الرباني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج وفقط طيب بل قال لأن السراج متوهج بل قال سراجا منيرا فهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ووصف القمر الذي فيه النور دون الحرارة و لم يأتي لفظ النور للشمس لأن الشمس فيها ضوء وحرارة وهذا الفرق بين الضوء والنور أو الضوء والنور فليراجعه من شاء في الفروق اللغوية أو غيره عرفنا يعني استراج منيرة جزاها الله خيرا لا إليه لا الله سراج منيرا يعني الشمس المنيره على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لاهل الارض كلهم وقوله تعالى وانزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس من المعصرات اي من السحاب طيب وكذا غيره قال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم, ولم تمطر بعد كما يقال امراه معصر اذا دنا حيضها ولم تحض وهذا كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الواضح يخرج من خلاله أي من بينه قوله جل وعلا ماء ثجاجا قال مجاهد وقتاده والربيع بن أنس ثجاجا أي منصبا وقال الثوري متتابعا وقال ابن زيد كثيرا وفي حديث المستحاض حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انعت لك القرصف يعني أصف لك القرصف يعني القطن أن تحتشي بالقطن فقالت يا رسول الله هو أكثر يعني الدم الذي ينزل أكثر من ذلك إننا أثج ثجا وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير والله أعلم قوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك يدخر للأناسي والأنعام ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا سبحان الله تجد الأرض الوحدة تجد أرض الوحدة يخرج منها ثمار مختلفة في الألوان مختلفة في الشكل مختلفة في الحجم مختلفة في الطعم تلاقي حاجة مززة حدقة وحاجة سكر سبحان الله والماء واحد الماء واحد ايه اللي خرق دي حدقة ودي مززة ودي حلوة ودي مرة ويه اللي خرق دي حمرة وصفرة وخضرة وزرقة و... سبحان الله طيب فالواحد لو يفكر في طعامه لذا الله عز وجل أرشدر إلى هذا فلينظر إلى طعامه، طيب، ولهذا قال وجنات الفافا، قال أبو عباس وغير الفافا مجتمعة، وهذه كقوله تعالى وفي الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يعني يا صنوان تجد بسط النخلة كده نخلتين طالعين جزرهم واحد، مشتبيكين كده من تحت، طيب. أو جسمهم واحد مشتركين في الجسم وإيه وعلى كده تفرعوا عند الأوراق بتاعتهم كل واحدة فديه صنوان طيب وغير صنوان سبحان الله تفسير يوم الفصل وتفصيل ما فيه يقول تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يقول مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة وهو يوم مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين أو لا يعلم وقته على التعيين إلا الله كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قال مجاهد زمرا قال ابن جرير يعني تأتي كل امه مع رسولها ورأى البخاري في تفسيره يوم ينفق في الصور فياتون أفواج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا أربعون يوما قال ابيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون, قال ابيت قالوا أربعون سنه قال ابيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب في حتة عضم كده في أسفل العمود الفقري في أسفل الظهر خالص آخر حياة في الظهر عند موضع الذنب عند الحيوانات الديل شوف الديل بيكون فين عند الحيوانات في حتة كده موضع الديل طيب فعند الإنسان العضمد اسمها عجب الذنب الحتة دي هي الوحيدة التي لا تبلع منها يركب الإنسان طيب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وفتحت السماء فكانت أبوابا معاني كان كانت أبوابا يعني كانت وخلصت طيب, طيب معاني كان ذكر من معاني كان الدكتور المفضال فاضل السام الرائي وهو دكتور عراقي موجود من احسن ان نتكلم في عصرنا هذا في بلاغه القران وبيان القران الاعجاز البياني اسمه فاضل السام الرائي تكلم عن معاني كان طيب رحمك الله الله. وقال الاستعمالاتية ذكر عشرة استعمالات لمعاني كان اسم الكتاب الذي ذكر في هذه الفائدة معاني النحو. معاني النحو أربعة مجلدات. ولكن للأسف لن تجدوه على غلب ضم في هذه البلد. واللي عايز يشوفه كذا ربنا بس يدفع جنيه. طيب معاني النحو أربعة مجلدات. قد تجدونه على الشبكة العنكبوتية طيب ذكر من معاني كان عشر معاني منها الماضي المنقطع كانوا أشد منكم الماضي المتجدد طيب كانوا قليلا من الليل توقع الحدوث في الماضي وأيضا الدوام والاستمرار بمعنى لم يزل وهذا الذي نريده مثل كان الله غفورا رحيما الدوام والاستمرار بمعنى لم يزل طيب عشرة معاني راجعوها إن شئتم طيب لا عليها لله طيب الحكم بيشاولي الموضوع انتهى وخلص فمش عارف نعمل ايه لا عليها لله احنا كنا عايزين نخذ لنا الربع في كل لقاء عشان نلحق نخلص طيب المهم نحاول كده ايه نكرر بسرعه قولي تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فتكون الجبال كالعهن منفوش فقال هنا هنا فكانت سرابا أي يخير إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت قال تعالى ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا نحن نتكلم عن جهنم وأسماء جهنم والنار وفي حاجات هنطرق نتطرق لها عن حاجة اسمها الإعجاز العددي طيب لعلنا ننمح إليها في إشارات ربنا المستعان مش عارف نقول الحاجات دي إمتى لكن مشكلة. المهم قال تعالى لابتين فيها أحقابا أي ماكتين فيها أحقابا طيب واختلفوا في مقدار الحقب أو الحقب ولذلك لابتين فيها أحقابا يعني مدد مدد طيب والبعض قال أن المدة أطبعها مدة فلا تنتهي طيب قال تعالى إلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون وسأل سؤال عن الزوق عن الذوق الذوق وأختم دلالاتي على الكتب والمصادر بهذا المصدر العجيب كتاب اسمه خصائص التعبير القرآني للدكتور عبد العظيم المطعني خصائص التعبير القرآني للدكتور عبد العظيم المطعني ذكر. لمعاني أو الحاجات اللي بتيجي مع الذوق والموضوعات اللي تأتي مع الذوق ذكر في كتابي هذا ستاشر موضع عبد العظيم المطعني طيب مع الشجرة فلما ذاك الشجرة مع الوبال فذاقت وبال أمرها مع البأس كذا كذا حتى ذاقوا بأسنا مع السوء وتذوق السوء مع العذاب ليذوق العذاب مع الكنز فذوقوا ما كنتم تكنزون وهكذا ستاشر حاجة فيها تذاق طيب فليراجعهم من شاء خصائص التعبير القرآني إن للمتقين مفازا طيب في نكمل ولا خلاص فيها الوقت انتهى خلاص انتهى طيب نخف عند إن للمتقين مفازا لعل أن يكون لنا نصيب منهم وأختم بفائدة الفرق بين الفوز والنجاح لأنكم قد يعني قد يتعذر عليكم أن تأتوا بهذه الفائدة أقول أولا لم يرد لفظ النجاح في القرآن لم يرد لفظ النجاح في القرآن طيب ولذين يفرقون بين الفوز والنجاح يقولون أن النجاح يكون في الخير والشر. ينفع أقول نجح اللص في سرقة البنك ينفع. ينفع أقول فاز اللص في سرقة البنك ينفعش. فيأتي بالخير في والشر لكن الفوز لم يأتي إلا في الخير. طيب طيب طيب ما عادش في حاجة نول أسلا طيب نول أسلا ها مش سامع ما... ما... طيب خلاص طيب نقرأ أسئلة نقرأ أسئلة صورتي عبسة والتكوير أسئلة الدبورية طيب ونكرر هذه اختيارية اللي عايز يعملها يعملها اللي مش عايز بلاش محدش يتعبنا وبعتلنا رسائل طيب يا عم نعمل للتعايز ومش هاي تعملش السؤال الاول وطبعا نبه أخونا وليد جزال الله خيرا قال الأبحاث المطلوبة اختيارية ولا يأتي منها في اختبار آخر عام سيتم قراءة البحث المطلوب في آخر عشر دقائق من المحاضرة وعلى الجميع الكتابة وهي موجودة الآن على الموقع وعلى التواصل الاجتماعي فيسبوك في موقع الجمعية وموقع أنصار السنة وعلى صفحتي طيب صفحتي أنا مش صفحة لين طيب الجميع مطالب بالمذاكره من المذاكره الخاصة بالتفسير مد وش دعبي اللي حياتنا حيث اللي أقولها دعب بيها دعبيها تملزم ملزومون ومطالبون بالملزمة وبس طيب أقول أسئلة تدبرية لسورة عبسه سؤال أول عبسه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يقل له عبست وتوليت شو بيكلمه ملوش عبست وتوليت قال لا عبس وتولى الثاني الاعمى المعروف ان العمى هو فقد البصر فهل يكون غير ذلك فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ما الفرق بين العمى بالالف والعمى بالهاء <تصفيق> الثالث أن جاءه الأعمى دين الإسلام دين الرفق والاداب والاخلاق فلماذا ذكر هذا الصحابي بهذا اللفظ ولم يترفق به ولم يقل مثلا أن جاءه الدرير الرابع وما يدريك بكثل الخطاب فلماذا قال جاءه ما يلش جاءك وقال يدريك ما يلش يدريه ما جاءه وما يقول يدريك طيب جاءه بأسلوب اسم أسلوب الغيبة مش موجود؟ غاوب وفي كلمة يدريك بأسلوب المخاطب فلماذا؟ التفريق بين الأسلوبين وماذا يسمى هذا؟ وما فائدته؟ الخامس يزكى قال هنا يزكى وقال في سورة الليل الذي يؤتي ما لهم يتزكى فما الفرق ولماذا السادس لماذا لم يوحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بوجود الأعمى وأسئلته ويرشده إلى الاهتمام به وعدم العبوس والتولي عنه بدلا من معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم السابع استغنى المشهور أن دخول السين والتاء على الفعل تفيد طلب الفعل مثل استغفر معنى إيه؟ طيب مغفرة طيب <تصفيق> فهل كل سين وتاء دخلت على الفعل تفيد الطلب نعم طيب فما تقولون في قوله تعالى واستغنى الله ها طيب ولا تقولون في استقام مع ذكر أنواع دخول السين والتاء على الفعل مع ذكر الأمثلة تلهى الفاصلة بالألف ولا تذكر الفاصلة بالهاء فلماذا؟ كلا إنها تذكرة في المدثر كلا إنه تذكرة فعلى أي شيء يعود الضمير إنها إنه ولماذا الفرق؟ العاشر قتل الإنسان لماذا لم يقول مات الإنسان؟ وهل يليق بالله عز وجل أن يدعو على أحد؟ أليس الله بقادر على قتله؟ فلماذا يدعو لماذا يدعو ما كان يقتله خلاص طيب من مطفا وفي غيرها قال من ماء مرة من تراب مرة من طين مرة من حمى مسنون مرة من صلصال طيب وغير ذلك فمن أي شيء خلق في الحقيقة من ماء أو منطراب؟ مرة يقول لك منطراب من منطحمة؟ من احنا بنقول حاجات دي ليه؟ عشان تهرق ترده على اللي يجي يقول لك شبهة أنت القرآن بتاعكم مطلخبط ده مضطرب مره يقول لك كده ومرة يقول لك كده إذا ترد عليه؟ طيب ثم السبيل يسره ما معنى السبيل ومتى تجمع وتفرد في القرآن ولا الفرق بين السبيل والطريق والصراط ولماذا لم تجمع كلمة الصراط في القرآن وما جمعها 13 ثم أناته فأقبره شوف ثم أناته فأقبره ما يشي ثم أقبره ثم إذا شاء أنشره لماذا قال فأقبره بالفاء مع أنه قال قبلها ثم وبعدها ثم وما أنواع الفاءات 14 متاعا ما معنى المتاع وما معاني المتاع متاع لكم ولأنعمكم قدم هنا الإنسان متاعا لكم ولانعامكم طيب بخلاف السجده تاكل منه انعامهم وانفسهم فقدر الانعام فلماذا الصاخه لماذا هنا الصاخه في النازعات الطامه ويهما اشد يوم يفر المرء من أخيه لماذا اختار كلمة المرء ولم يقل الرجل أو الإنسان كما في قتل الإنسان ما يشي قتل المرء 18 يوم يفر المرء من أخيه لماذا هذا الترتيب أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفي المعارج ببنيه وصاحبته وأخيه فلماذا لماذا قال المرء ولم يقل الرجل ولماذا قال صاحبته ولم يقل زوجه وجوه يومئذ مسفره لماذا قدم ذكر اهل النعيم على غيرهم بخلاف ما كان في النازعات من تقديم فاما من الأخير الاخير فعبس ما الفرق بين الاستبشار والفرح والسرور والحبور والسعاده وما الذي لا يسعلش موجوا هنا بلاش وما الذي يجوز ومن الذي يجوز أن ينسى إلى الله عز وجل منها ليصوت التكوير أسئلة الدبور يا التكوير وإذا البحار سجرت وفي الانفطار فجرت فلماذا وإذا النفوس زوجت ما معاني الزوج وهل الزوج واحدا أم اثنين مع ذكر الدليل واحد ولا اثنين زوج واحد ولا اثنين؟ انت بتقول إيه هات إيه الجزمه إيه لك إيه إيه إيه إيه إيه إيه جوز حمام إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه سئلت تخيل إيه إيه إيه إيه عليه هو إيه إيه إيه إيه سئلت لماذا إيه إيه وهي المجني عليها علمت نفس ما أحضرت في الانفطار ما قدمت وأخرت فما الفرق ولماذا الخامس فلا أقسم بالخنس لا أقسم ما معني لا, أو لا أقسم هل ورد في القرآن تقسم بكذا ورد فين مليون خلاص ها وردت لا وردت أقسم بكذا طيب طيب أقول هل وردت أقسم هكذا في القرآن بدون الله ولماذا عسعس عس ما معنيها وما الكلمات التي تفيد المعنى وضده عسعس عس يقول لك بداية النهار أو بآخر النهار بداية ولا والآخر ولا آخر ولا آخر أول والآخر طيب بداية آخر الليل والأول النهار ففي كلمات بتفيد المعنى وضده إيه هي؟ إنه لقول رسول كريم هل القرآن قول الرسول أم قول الله وما الذي ينبني على هذا وده سؤال مهم جدا طيب برضو متعلق بالعقيدة وقول الله عز وجل وكلام ده وما صاحبكم كلمة صاحب متى تكون بألف قائمة ومتى تكون بألف خنجرية هو الفرق أنا أرشدكم لموضع تتعجبون منه الآية رقم 34 من صورة الكهف طيب الآية رقم 34 ويكتبوها عشان تدوره الآية رقم 34 من صورة الكهف طيب يقول الله عز وجل وكان له ثمر فقال لصاحبه مكتوبة بألف خنجرية قصيرة طيب وهو يحاوره أكثر من كماله وعازه نفرة الوقت الراجل ده هو هو نفس الراجل وهم هم نفس الاثنين الاصحاب ييجي في الآية 37 قال له صاحبه وهو يحاوره بالألف القائمه طب ليه شمعنا دي ألف قصيرة ودي ألف قائمة وديت لما تتبعه وما صاحبكم بمجنون وما بصاحبكم من جنة قد قد تصل الى اجابه طيب راى راى فعل ماضي ويرى فعل مضارع فما الفعل الامر من راى يرى انت عايز واحد تقول له لا عايز تقول له امر بس براء هتقول له ايه تقول له بص <تصفيق> راى يرى الفعل الامر طيب بضنين ما معنى ضنين وما الفرق بين ضنين وبخيل وحريص وشحيح وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ما أنواع المشيئة مع ذكر الأمثلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعذره ما قلناش الاسئله خدنا ما... لم نجيب على اسئله لان الشيخ بيشاور يعني خلاص و... وخلص الوقت سلام عليكم ورحمه الله ايه مو فقط حبيبي شفت ترفع حالك اكلم من دول يا dat opent dan 21 معك أفاي معك أفاي أصلاح حبيبي الله اكيد الله صحانا قد واحد واحد الشيخ المتصور فعل المتصور كل كذا واحد كل صورناها طيب شوفوا الحل.